فَل تُطِع الْمُكَذذِّبِ وَّ لَ تُدهَهِن فَيُدههِنُ وَلَا تُطع كُلَّ حَلَّ فِ مَّهِ هَمزَِّ الشَّائِ بَِمِ مَن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 نَحْنُ مَحْرُمُ قَا أَسَطهُم أَلَمْ أَقَُّكُم لَلَا تُسَِّحُ قَاوا صُببحَانَ رَبِّنَا إِ كُنَّ ظَالِمِين فَأَقُبَ لَ بَعُّهُمْ عَلَ بَعضةَ ل بعض وَمُون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ